ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء يوصولهم من دون الله وَمَن يُغْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من من جئ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا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 قدير وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم